111. مثل الجنة التي يوعد المتقون تجري من تحتها الأنهار 112. أكلها دائم وظلها 113. تلك عقب الذين اتقوا 114.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 وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من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 117. وعنده أم الكتاب 118. وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب 119. أولم يروا أنا 118. الأرض ننقصها من أطرافها 119. والله يحكم لا معقب لحكمه 110. وهو سريع الحساب 111. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبُوا دَاو وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اسْتَمَرّ سَلَا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 الَّذِي لِسَانُ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُونِي عَمَّ كَانَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ إِذْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سور 118. ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم 119.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 كيف رد ايديهم في افواههم وقالوا وقالوا اننا كفرنا بما ارسلت به واننا في شك مما تدعوننا اليه